كلمة التوحيد نفي و إ ث ب ا ت فهذا معناها انها تنفي استحقاق ا ل ع ب ا د ة عما سوى الله وتثبت استحقاق العباده لله جل وعلا وحده فمن شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله يكون اعتقد و أ خ ب ر ب أ ن ه لا أ ح د ي س ت ح ب شيئا من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة إ ل ا الله وحده لا شريك له وفي ضمن ذلك أ ن من ت و ج ه ب ا ل ع ب ا د ة إ ل ى غيره فهو ظالم م ت ع د باغ على ذلك على حق الله جل جلال و أ ن محمدا رسول الله يعني أ ن يعتقد ويخبر ويعلم ب أ ن محمدا وهو محمد عبد الله القرشي المكي أ ن ه رسول من عند الله حق وأنه نزل عليه الوحي ف أ خ ب ر ه بما تكلم الله جل وعلا به و أ ن ه إ ن م ا يبلغ عن الله جل وعلا وهذا واضح من ك ل م ة رسول ف إ ن الرسول مبلغ و الرسل البشريون مبلغون من لفظ ا ل ر س ا ل ة كما أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة رسل من لفظ ا ل م ل ا ئ ك ة فالرسول ي أ خ ذ من الله جل وعلا ويبلغ الناس ما أ خ ذ ه عن الله جل وعلا ومعلوم أ ن الرسل من البشر لم يجعل الله لهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام لم يجعل الله لهم خاصيه ان ي أ خ ذ و ا الوحي منه م ب ا ش ر ة و أ ن يسمعوا الكلام منه يعني في ع ا م ة الوحي وقد يسمعون بما أ ذ ن الله جل وعلا لهم في بعض الرسل فالملك رسول فيلقي الخبر على هذا الرسول فاعتقادوا ان محمدا رسول الله اعتقاد أ ن ه مبلغ ومبلغ هو رسول من الله جل وعلا لم يكلمه الله جل وعلا بكل الوحي م ب ا ش ر ة و إ ن م ا أ و ح ى إ ل ي ه عن طريق جبريل عليه السلام واعتقاد أ ي ض ا أ ن ه خاتم المرسلين و أ ن محمدا ل رسول الله يعني أ ن ه خاتم الرسل عليه الصلاه والسلام وهذا معنى ا ل ش ه ا د ة من اعتقد أ ن ه موحى إ ل ي ه من الله و أ ن ه رسول حق و أ ن ه خاتم الرسل تمت له هذه ا ل ش ه ا د ة وهذه ا ل ش ه ا د ة ب أ ن م ح م د رسول الله لها مقتضى وهذا المقتضى هو طاعته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما أ م ر وتصديقه فيما أ خ ب ر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله إ ل ا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم قال و اقام ا ل ص ل ا ة التعبير عن ا ل ص ل ا ة بلفظ اقام ا ل ص ل ا ة هذا ل أ ج ل مجيئها في ا ل ق ر آ ن هكذا أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة وعات ا ل ز ك ا ة الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ونحو ذلك من ا ل آ ي ا ت ففي ا ل ق ر آ ن أ ن ا ل ص ل ا ة تقام ومعنى كونها تقام يعني أ ن تكون على ص ف ة تكون ق ا ئ م ة ب إ ي م ا ن العبد وهذا هو معنى قول الله جل وعلا و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لم يقم ا ل ص ل ا ة لم تنهاه ا ل ص ل ا ة عن الفحشاء والمنكر و ا ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة أ ي ض ا لفظ الايتاء المقصود به أ و قيل فيه ايتاء ل أ ج ل مجيئه في ا ل ق ر آ ن وحج البيت كذلك وصوم رمضان كذلك يعني اختيرت هذه الالفاظ بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لموافقتها لما جاء في ا ل ق ر آ ن فيها فلو قيل في ا ل ز ك ا ة اعطاء ا ل ز ك ا ة لجاز ولو قيل في ا ل ص ل ا ة ت أ د ي ة ا ل ص ل ا ة جاز ذلك ولكن اتباع ما جاء في ا ل ق ر آ ن ا و ل ا في هذا الامر هذا من ج ه ة الفاظ الحديث هذا الحديث دل ومع على أ ن هذه الخمس أ ر ك ا ن وقد ذكرت لك ا ل ب ا ر ح ة أ ن تعبير عن هذه الخمس ب ا ل أ ر ك ا ن إ ن م ا هو مصطلح حادث عند الفقهاء ل أ ن ه م عرفوا الركن ب أ ن ه ما تقوم عليه ماهيه الشيء و أ ن الشيء لا يتصور أ ن يقوم بلا ركنه فمثلا يقولون البيع أ ر ك ا ن ه ما تقوم عليه م ا ه ي ة البيع لا يمكن أ ن تتصور بيعا موجودا إ ل ا أ ن يكون هناك بائع ومشتري وهناك س ل ع ة لسلعة تباع وتشترى يعني س ل ع ة يقوم عليها ذلك وهناك ص ي غ ة يعني واحد يقول خذ وهات أو ب ع ت والثاني يقول اشتريت أ و ما اشبه ذلك ف إ ذ ا ا ل أ ر ك ا ن كيف نستنتجها ما تقوم عليها ح ق ي ق ة الشيء تتصور شيء كيف يوجد دعائم وجوده هي ا ل أ ر ك ا ن النكاح مثلا أ ر ك ا ن النكاح ما هي ما يقوم عليه النكاح ما يتصور أ ن يوجد نكاح إ ل ا بزوجين أ ل ي س كذلك وفي ص ي غ ة زوج ورجل ي ي ع ن و ا م ر أ ة وصيغه هذا, هذا حقيقته يعني من حيث هو ي أ ت ي هناك اشياء ش ر ع ي ة لتصحيح هذه ا ل أ ر ك ا ن يشترط ق ا ل ي في الزوج في المواصفات كذا وكذا يشترط المراه ان يعقد لها وليها يشترط في الصيغه ان تكون كذا وكذا إ ل ى آ خ ر ه فغيرها تكون شروطا ف إ ذ ن الركن عندهم ما تقوم عليه ماهيه الشيء أ و ح ق ي ق ة الشيء فهذه الخمس سميت أ ر ك ا ن ا او قيل عنها أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وهذه ا ل ت س م ي ة يشكل عليها أ و هذا ا ل إ ط ل ا ق على أ ن ه ا أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م يشكل عليها أ ن أ ه ل ا ل س ن ة قالوا إ ن من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و أ د ى ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة وترك ب ق ي ة الاركان تهاونا وكسلا ف إ ن ه يطلق عليه لفظ المسلم ولا يسلب عنه اسم ا ل إ س ل ا م بتركه ث ل ا ث ة اركان تهاونا وكسلا وهذا متفق مع قولهم في ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل واعتقاد ويعنون بالعمل جنس العمل ويمثله في أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا نقول مرادهم بهذا ما دل عليه دلت عليه ا ل ع د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ودلت عليه قواعد أ ه ل ا ل س ن ة من أ ن هذه ا ل أ ر ك ا ن ليس معنى كونها أ ر ك ا ن ا أ ن ه إ ن فقد منها ركن لم تقم ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م كما أ ن ه إ ذ ا فقد من البيع ركن لم تقم ح ق ي ق ة البيع لا يتصور أ ن هناك بيع بلا بائع أ ل ي س كذلك ولا نكاح بلا زوج أ م ا ا ل إ س ل ا م فيتصور أ ن يوجد ا ل إ س ل ا م شرعا بلا أ د ا ء للحج يعني لو ترك الحج تهاونا ف إ ن ه يقال عنه مسلم لو ترك ت أ د ي ة ا ل ز ك ا ة تهاونا لا جحدا ف إ ن ه يقال عنه مسلم وهكذا في صيام رمضان ا ل ص ل ا ة اختلفوا فيها اختلف فيها أ ه ل ا ل س ن ة هل ترك الصلاه تهاونا و ك ث ل ا يسلب عن ه اسم ا ل إ س ل ا م أ م لا فقال ا ل ط ا ئ ف ة من أ ه ل ا ل س ن ة إ ن ترك ا ل ص ل ا ة تهاونا وكسلا لا يسلب عن المسلم الذي شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله لا يسلب عنه اسم ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا يكون على ك ب ي ر ة وهو في كفر أ ص غ ر وهذا قول طائفة ق ل ي ل ة من علماء أ ه ل ا ل س ن ة وقال جمهور أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ترك ا ل ص ل ا ة قالوا إ ن ترك ا ل ص ل ا ة تهاونا وكسلا كفر و أ ن ه من ترك ا ل ص ل ا ة فليس له إ س ل ا م يعني ولو أ ت ى ب ت ع ب ي ة ا ل ز ك ا ة وصيام رمضان والحج وهذا هو الصحيح ل د ل ا ل ة الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع على ذلك و ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع و ا على أ ن ا ل أ ع م ا ل جميعا المامور بها تركها ليس بكفر إ ل ا ا ل ص ل ا ة كما قال شقيق بن عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره كانوا يعني ا ل ص ح ا ب ة لا يرون من ا ل أ ع م ا ل شيئا تركه كفر إ ل ا ا ل ص ل ا ة ف ا ل ص ل ا ة مجمع على أ ن تركها كفر أ و الذي دل عليه قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم قول الله جل وعلا ما سلككم في س ق ر قالوا لم نك و ا من المصلين ا ل آ ي ا ت وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم العهد في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك أ و قال الكفر ترك ا ل ص ل ا ة وفي السنن ا ل ا ر ب ع ة وفي المسند وفي غيرها ب إ س ن ا د صحيح من حديث ب ر ي د ة رضي الله عنه مرفوعا العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين الرجل وبين الشرك أ و قال الكفر ترك ا ل ص ل ا ة د ل ن ا على أ ن ترك ا ل ص ل ا ة كفر أ ك ب ر وذلك أ ن القاعده أ ن لفظ الكفر إ ذ ا جاء في النصوص ف إ ن ه ي أ ت ي على وجهين الوجه ا ل أ و ل ي أ ت ي معرفا والوجه الثاني ي أ ت ي منكرا إ ل ى تعريف ف إ ذ ا أ ت ى منكرا فانه يكون معناه الكفر ا ل أ ص غ ر و إ ذ ا أ ت ى معرفا فتكون أ ل ف ي ه إ م ا للعهد عهد الكفر ا ل أ ك ب ر العهد الشرعي في ذلك و إ م ا أ ن تكون للاستغراق يعني استغراق أ ن و ا ع الكفر مثلا في الكفر المنكر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في ا ل أ ن س ا ب والنياحه على الميت في امتي من أ م ر الجاهليه لا يتركونهن هذا حديث آ خ ر قال أ ي ض ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أ ع ن ا ق بعض و أ ش ب ه ذلك في من ذكر الكفر من ذكر ك ل م ة الكفر م ن ك ر ة كفر ف إ ذ ا قيل في الكفر كفر فهذا ا ل أ ص ل فيها انه كفر أ ص غ ر ل أ ن الشارع جعله منكرا في ا ل إ ث ب ا ت و إ ذ ا كان منكرا في ا ل إ ث ب ا ت ف إ ن ه لا يعم كما هو معلوم في قواعد ا ل أ ص و ل أ م ا إ ذ ا أ ت ى معرفا ف إ ن المقصود به الكفر ا ل أ ك ب ر ف إ ذ ا نقول الصحيح أ ن ترك ا ل ص ل ا ة تهاونا و ك ث ل ا كفر أ ك ب ر لكن كفره باطن وليس كفره ظاهر وليس بباطن وظاهر جميعا حتى يثبت عند القاضي ل أ ن ه قد يكون له شبهه من خلاف أ و فهم أ و نحو ذلك ولهذا لا يحكم ب ر د ة من ترك ا ل ص ل ا ة بمجرد تركه و إ ن م ا يطلق على الجنس أ ن من ترك ا ل ص ل ا ة فهو كافر الكفر ا ل أ ك ب ر و أ م ا المعين ف إ ن الحكم عليه بالكفر وتنزيل أ ح ك ا م الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من حكم قاض يدرا عنه ا ل ش ب ه ة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك وهذا هو المعتمد عند جمهور أ ه ل ا ل س ن ة كما ذكرت لك وغير ا ل ص ل ا ة ا ل أ م ر على عكس ما ذكرت جمهور أ ه ل ا ل س ن ة على أ ن من ترك ا ل ز ك ا ة تهاونا وكسلا أ و من ترك الصيام أ و من ترك الحج ف إ ن ه لا يكفر بتركها تهاونا وكسلا ل أ ن ه ما دل الدليل على ذلك وقال ا ل ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم من ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم إ ن من ترك بعض هذه إ ن ه كافر على خلاف بينهم في هذا فعمر رضي الله عنه ظاهر قوله أ ن ترك الحج مع ا ل ق د ر ة عليه ووجود ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل م ا ل ي ة و ا ل ب د ن ي ة انه كفر حيث قال لعماله في ا ل أ م ص ا ر أ ن يكتبوا له من وجد س ا ع ة من المسلمين ثم لم يحجوا أ ن تضرب عليهم الجزيه قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وكفر أ ي ض ا بعض ا ل ص ح ا ب ة كابن مسعود من ترك ا ل ز ك ا ة تهاونا وكسلا وهذا س ل ا ف ما عليه الجمهور جمهور ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم في أ ن من تركها بلا امتناع وانما ترك الزكاه او ترك الصيام او ترك الحد تهاونا منه انه لا يكفر ومنهم من قال بكفره يعني على عكس مساله الصلاه فنقول اذن مساله الصلاه الجمهور جمهور اهل السنه على تكفير من تركها تهاونا وكسلا وهناك من اهل السنه من لم يكفر من تركها تهاونا وكسلا وبقيه الثلاثه من اركان العمليه جمهور أ ه ل ا ل س ن ة على أ ن ه لا يكفر وهناك من كفره هذه ا ل أ ر ك ا ن م ن ق س م ة إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م وخصت ب الذكر لعظم مقامها في هذه ا ل ش ر ي ع ة وعظم أ ث ر ه ا على العبد فالشهادتان نصيب القلب و ا ل إ ي م ا ن فبهما يتحقق ا ل إ ي م ا ن الذي هو أ ص ل الاعتقاد والعمل و ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة ب د ن ي ة م ح ض ة و ا ل ز ك ا ة ع ب ا د ة م ا ل ي ة م ح ض ة والحج مركب من ا ل ع ب ا د ة ا ل م ا ل ي ة و ا ل ع ب ا د ة ا ل ب د ن ي ة وصوم رمضان ع ب ا د ة ب د ن ي ة م ح ض ة لهذا قال ط ا ئ ف ة من المحققين من أ ه ل العلم إ ن ه جاء في هذه ا ل ر و ا ي ة تقديم الحج على الصوم فقال و ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وحج البيت وصوم رمضان وصوم رمضان في ب ق ي ة الروايات قدم على الحج فقال و ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا وسبب تقديم الحج على الصيام أ ن ا ل أ م ر على ما ذكرت لك من أ ن الصوم من حيث جنس دلالته ممثل في ا ل ص ل ا ة فالصلاه حق البدن المحض يعني ع ب ا د ة وجبت وتعلقت بالبدن محضا و ا ل ز ك ا ة ع ب ا د ة تعلقت بالمال محضا والحج ع ب ا د ة تركبت من المال والبدن فصارت قسما ثالثا مستقلا و أ م ا الصوم فهو من حيث هذا الاعتبار مكرر ل ل ص ل ا ة وعلى هذا الفهم بنى البخاري رحمه الله تعالى ص ح ي ح ة فجعل كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم ل أ ج ل أ ن الحج ع ب ا د ة م ر ك ب ة من المال والبدن فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد والصيام جنس سبق مثله وهو إ ق ا م ا ل ص ل ا ة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 فيعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيدخلها رواه البخاري ومسلم هذا الحديث والرابع من هذه الاحاديث ا ل م ب ا ر ك ة وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر القدر وذكر جمع الخلق في رحم ا ل أ م وهذا الحديث أ ص ل في باب القدر و ا ل ع ن ا ي ة بذلك والخوف من السوابق والخوف من الخواتيم وكما قيل قلوب ا ل أ ب ر ا ر م ع ل ق ة بالخواتيم يقولون ماذا يختم لنا وقلوب السابقين أ و المقربين م ع ل ق ة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا وهذا وهو ا ل إ ي م ا ن بالقدر والخوف من الكتاب السابق والخوف من ا ل خ ا ت م ة هذا من آ ث ا ر ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره فإن هذا الحديث دل على أ ن هناك تقديرا عمريا لكل إ ن س ا ن وهذا التقدير العمري يكتبه الملك ب أ م ر الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث إ ذ ن هذا الحديث مسوق لأمره بيان التقدير العمري لكل إنسان لكل وليخاف المرء السوابق والخواتيم وليؤمن ب أ ن ما أ ص ا ب ه لم يكن ليخطئه وما أ خ ط ا ه لم يكن ليصيبه والسوابق في عمل العبد والخواتيم متصله ة كما قيل الخواتيم قيل ميراث السوابق ف ا ل خ ا ت م ة ترثها ل أ ج ل السوابق فما من خ ا ت م ة إ ل ا وسببها بلطف الله جل وعلا وبرحمته أ و بعدله وحكمته سوابق المرء في عمله وهي جميعا م ت ع ل ق ة بسوابق القدر هذا الحديث قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه استعمال لفظ التحديد من ابن مسعود رضي الله عنه وهو أ ح د الفاظ التحمل ا ل م ع ر و ف ة عند المحدثين ولهذا استعملها العلماء كثيرا في و استعملوا أ ي ض ا لفظ أ خ ب ر ن ا و قد رواها ا ل ص ح ا ب ة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فالمحدثون اختاروا من أ ل ف ا ظ التحمل حدثنا وهي أ ع ل ا ه ا ل أ ج ل قول ا ل ص ح ا ب ة حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا الحديث مثال لذلك أ و لقوله و اختاروا أ خ ب ر ن ا أ ي ض ا لقوله الصحابه اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و أ خ ب ر ن ي النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وزادوا عليها أ ل ف ا ظ ا من أ ل ف ا ظ التحمل قوله وهو الصادق المصدوق هو الصادق يعني الذي ي أ ت ي بالصدق والصدق حقيقته الاخبار بما هو موافق للواقع والكذب ضده وهو ا ل إ خ ب ا ر بما يخالف الواقع والمصدوق هو المصدق يعني الذي لا يقول شيئا إ ل ا صدقه وقول ابن مسعود هنا وهو الصادق المصدوق هذه ت ه ي ئ ة وهذه فيها أ د ب للمعلم أ ن يهيئ العلم لمن يعلمه ومن يخبره بالعلم ل أ ن هذا الحديث فيه شيء غيبي لا يدرك لا بالحس ولا ب ا ل ت ج ر ب ة و إ ن م ا يدرك بالتسليم والعلم بالخبر لصدق المخبر به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ففيه ذكر تنوع الحمل ومعلوم أ ن ا ل ص ح ا ب ة في ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون وكذلك الناس في ذلك الزمان لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل بعلم تجريبي أ و ب ر ؤ ي ة أ و نحو ذلك و إ ن م ا هو الخبر الذي يصدقونه فكانوا علماء لا بالتجريب و إ ن م ا بخبر الوحي على النبي, صلى الله عليه، على النبي صلوات ى على الله النبي عليه ل ص الله وسلامه قال وهو الصادق المصدوق يعني الذي لا يصبر بشيء على خلاف الواقع وهو الذي إ ذ ا أ خ ب ر بشيء صدق مهما كان وهذا من جراء التسليم له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل ر س ا ل ة قال إ ن أ ح د ك م يجمع خلقه في بطن أ م ه أ ر ب ع ي ن يوما ن ط ف ة لفظ يجمع ك أ ن ه كان قبل ذلك متفرقا فجمع ن ط ف ة و ا ل ن ط ف ة م ع ر و ف ة وهي ماء الرجل قبل أ ن يتحول ماء الرجل وماء ا ل م ر أ ة أ و ما شابه ذلك قبل أ ن يتحول إ ل ى دم و ا ل ع ل ق ة ق ط ع ة الدم التي تعلق بالشيء وهي تعلق بالرحم والمضغه هي ق ط ع ة اللحم قال ابن مسعود رضي الله عنه هنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم إ ن أ ح د ك م يجمع خلقه في بطن امه أ ر ب ع ي ن يوما ن ط ف ة يعني أ ن ه يكون ماء ل م د ة أ ر ب ع ي ن يوما لا يتحول إ ل ى دم هذه ا ل م د ة يعني من حيث من ب د ا ي ة وضع ا ل ن ط ف ة في الرحم تستمر أ ر ب ع ي ن يوما على هذا النحو وهل يعني استمرارها هذه ا ل م د ة أ ن ه ا في هذه ا ل م د ة لا يكون لها أ و فيها أ ي نوع من التصوير أ و الخلق أ و نحو ذلك لا يدل, لا يدل هذا الحديث على ذلك و إ ن م ا يدل على أ ن هذه ا ل م د ة نطفة تكون أما م س أ ل ة ا ل ت ص و ي ر ومتى تكون فهذه لم يعرض لها في هذا الحديث و إ ن م ا في احاديث أ خ ر قال ثم يكون ع ل ا ق ة مثل ذلك يعني يكون دما متجمدا في رحم الام أ ر ب ع ي ن يوما أ خ ر ى قال ثم يكون م ض غ ة مثل ذلك يعني يتحول إ ل ى م ض غ ة وهي ق ط ع ة اللحم أ ي ض ا أ ر ب ع ي ن يوما أ خ ر ى وهذه تحول من الدم إ ل ى اللحم إ ل ى آ خ ر ه قال فيها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم يكون ثم و ك ل م ة ثم هذه تفيد التراخي والتراخي كما هو معلوم في كل شيء بحسبه والتصوير يكون في أ ث ن ا ء هذه ا ل م د ة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفه بن عسير رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا ل ن ط ف ة إ ذ اذا بلغت سنتان وعربعين سنتان إ بلغت ا ل ن ط ف ة سنتين واربعين ل ي ل ة أ ر س ل إ ل ي ه ا الملك ف ي أ م ر ه الله جل وعلا بتصويرها ثم يقول اي ربي اذكر ام انثى ف ي أ م ر الله ما شاء ويكتب الملك ثم يقول اي ربي شقي ام سعيد فيقول فيقول الله أ و ي أ م ر الله بما شاء ثم يقول ثم يكتب الملك ثم يقول أ ي رب رزقه فيقول الله ما شاء ثم يكتب الملك فهذا يدل على أ ن التصوير سابق لتمام هذه ا ل م د ة و أ ن التصوير يكون بعد ث ن ت ي ن و أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة و قال جل و علا في اي صوره ما شاء ركبك وهذا التصوير معناه التخطيط فان هناك ثلاثه الفاظ الفاظ التكوين تكوين المخلوق وهي تصوير والخلق والبرق هو الله الخالق البارئ المصور فالمصور معناه الذي يجعل الشيء على ه ي ئ ة ص و ر ة م خ ط ط ة والخلق والخالق أ و الخلق الشيء خلق الجنين أ ن يجعل لها مقاديرها من ا ل أ ط ر ا ف و ا ل أ ع ض ا ء ونحو ذلك والبرء ان تتم وتكون ت ا م ة يعني أ ن ي ب ر أ ما سبق وهذا في الجنين واضح ف إ ن الجنين يصوى أ و ل ا قبل أ ن تخلق له ا ل أ ع ض ا ء فلو رؤي الجنين بعض ا ل أ د م ا ن اذا سقط مثلا في تسعين يوما أ و في أ ك ث ر من ثمانين يوما ونظر إ ل ي ه إ ذ ا س ق ط ت ه ا ل أ م نظر إ ل ي ه وجد أ ن ه ك ل و ح ة عليها خطوط يعني العين م ر س و م ة رسم تبارك الله أ ح س ن الخالقين وتجد أ ن ه كالتخطيط في شيء شفاف وهذا لم تتكون ا ل أ ع ض ا ء و إ ن م ا هذا التصوير وهذا كما جاء في حديث ح ذ ي ف ة يفعله الملك ب أ م ر الله جل وعلا جلاله و ا ل م ل ا ئ ك ة موكلون بما يريد الله جل وعلا منهم كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ف ا ل م ل ا ئ ك ة موكلون بما شاء الله جل وعلا أ ن يفعلوا لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون من هذا أ ن في هذه ا ل م د ة يكتب هل هو ذكر أ م أ ن ث ى كما جاء في حديث حذيفه الذي ذكرت لك في مسلم أ ن ه بعد الثنتين و ا ل أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ي س أ ل الملك فيقول أ ي ربي ذكر أ م أ ن ث ى فيقول الله جل وعلا أ و ي أ م ر الله جل وعلا بما شاء فيكتب الملك قال ط ا ئ ف ة من المحققين من أ ه ل العلم إ ن ه بذلك يعني بعد السنتين و ا ل أ ر ب ع ي ن يخرج علم نوع الجنين من كونه ذكرا او أ ن ث ى عن اختصاص الله جل وعلا به ل أ ن الله جل وعلا اختص ب خ م س ة من علم الغيب تصب خمس يعلمها لا إلا الله ومنها أ ن ه جل وعلا يعلم ما في ا ل أ ر ح ا م وما في ا ل أ ر ح ا م ك ث ي ر ة ما في ا ل أ ر ح ا م يشمل من في الرحم ويشمل ما في الرحم الله يعلم ما تحمل كل أ ن ث ى وما تغيض ا ل أ ر ح ا م وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وهذا العلم الشمولي بتطور الجنين في رحم أ م ه ل ح ظ ة ف ل ح ظ ة لا أ ح د يعلمها إ ل ا الله جل جلاله أ م ا العلم بكون الجنين ذكرا ام أ ن ث ى فهذا من اختصاص علم الله جل وعلا قبل السنتين واربعين ل ي ل ة ف إ ذ ا أ ع ل م الملك بذلك فدل الحديث على خروجه عن العلم الذي لا يعلمه إ ل ا الله جل وعلا ولهذا في بعض ا ل أ ع ص ر ا ل م ت ق د م ة كان بعض أ ه ل التجريب كما ذكر ذلك ابن العربي في تفسيره أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن بعض أ ه ل التجريب كان ينظر إ ل ى رحم ا ل م ر أ ة ينظر ا ل م ر أ ة الحامل ويقول في بطنها ذكر أ م أ ن ث ى يعني إذا عظم بطنها وذكر العلماء أ ن هذا ليس فيه ادعاء علم الغيب ل أ ن الاختصاص فيما قبل ذلك منهم من يقيد الاختصاص بما قبل نفخ الروح ومنهم وهو الصحيح أ ن يقيد الاختصاص بما قبل اثنتين واربعين ل ي ل ة كما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكرت لك وفي الزمن هذا يعرف أيضا الزمن هذا هل هو ذكر أ م أ ن ث ى بالوسائل ع د ا ل ح د ي ث ة وليس هذا في هذا الدعاء علم الغيب ل أ ن ه م لا يعلمونه قطعا ولا يستطيعون أ ن يعلموه إ ل ا بعد هذه ا ل م د ة التي ذكرنا و أ م ا قبلها ف إ ن ه ا من اختصاص علم الله جل وعلا مع أ ن ه م لا يعلمونه إ ل ا بعد أ ن تنفصل أ و تتميز اله الذكر من آ ل ة الانثى يعني فرج الذكر من فرج الانثى وهذا إ ن م ا يكون بعد م د ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا ثم يكون ع ل ق ة مثل ذلك ثم يكون م ض غ ة مثل ذلك وهذه مائه وعشرون يوما يعني أ ر ب ع ة أ ش ه ر قال ثم يرسل إ ل ي ه الملك هذا ملك آ خ ر موكل ب ن ص الروح أ و هو الملك ا ل أ و ل ولكن هذا إ ر س ا ل آ خ ر <تصفيق> قال فينفخ فيه الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكسب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ و سعيد هنا نظر العلماء في ذلك فقالوا هذا الحديث يدل على أ ن نفخ الروح لا يكون إ ل ا بعد أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعلى هذا بنى ا ل إ م ا م أ ح م د و ج م ا ع ة من أ ه ل العلم قولهم إ ن الجنين إ ذ ا سقط ل أ ر ب ع ة أ ش ه ر غسل وصلي عليه ل أ ن ه قد نفخ فيه الروح ب د ل ا ل ة هذا الحديث و ح د ي ث اخر دلت على أ ن ه قد على أنه يكتب رزقه و أ ج ل ه كما ذكرنا وشقي أ و سعيد قبل ذلك فكيف نوفق ما بين ا ل أ ح ا د ي ث التي فيها ذكر ا ل ك ت ا ب ة قبل هذه ا ل م د ة وذكر ا ل ك ت ا ب ة بعد تمام ا ل م ئ ة وعشرين يوما يعني بعد تمام ا ل أ ر ب ع ة اشهر للعلماء أ ق و ا ل في ذلك و أ ظ ه ر ه ا عندي أ ن هذا الذي جاء في هذا الحديث على وجه التقديم و ا ل ت أ خ ي ر وذلك أ ن إ د خ ا ل ا ل ك ت ا ب ة في أ ث ن ا ء ذكر تدرج الحمل هذا من حيث ا ل ل غ ة غير مناسب بل المراد أ و ل ا أ ن يذكر التدرج ثم بعد ذلك ذكر ن ف س الروح لتعلقه بما قبله و أ م ا ا ل ك ت ا ب ة ف إ ن ه ا و إ ن كانت في أ ث ن ا ء تلك ا ل م ئ ة وعشرين يوما ف أ خ ر ت ل أ ج ل أ ن ه لا يناسب إ د خ ا ل ه ا لترتب تلك ا ل أ ط و ا ر بعضها على بعض يعني أ ن ا ل ل غ ة يقتضي حسنها أ ن لا تدخل ا ل ك ت ا ب ة بين هذه ا ل أ ط و ا ر فالمقصود هنا ذكر هذه ا ل أ ط و ا ر ا ل ث ل ا ث ة ا ل ن ط ف ة ثم ا ل ع ل ق ة ثم ا ل ع ل ق ة ث م ا ل م ض غ ة فذكر ا ل ك ت ا ب ة في اثنائها يقطع الوصل وهذا له نظائر في ا ل ل غ ة ومنه قول الله جل وعلا في س و ر ة ا ل س ج د ة و ب د أ خلق ا ل إ ن س ا ن من طين ثم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 سبق وجود النسل ب د أ خلق ا ل إ ن س ا ن من طين ثم نفخ في الروح ثم جعل النسل من ماء م ه ي ن وهنا أ خ ر نفخ الروح مع أ ن ه بينهما ل أ ج ل أ ن يتناسب الماء مع الماء أ و الطين مع الماء قال و ب د أ خلق ا ل إ ن س ا ن من طين ثم جعل نسله من س ل ا ل ة من ماء م ه ي ن وبهذا تتفق ا ل أ ح ا د ي ث ولا يحسن في مثل هذه المجالس ا ل م خ ت ص ر ة أ ن نعرض اختلاف الروايات في هذا و ك ث ر ة الاعتراضات أ و ا ل إ ش ك ا ل ا ت فيها لكن هذا هو أ و ل ى ا ل أ ق و ا ل في هذه ا ل م س أ ل ة و أ ق ر ب ه ا من حيث ا ل ل غ ة ومن حيث جمع ا ل أ ح ا د ي ث إ ذ ا تقرر هذا فنفخ الروح هل هو متعلق ب ا ل ك ت ا ب ة أ و هو بعد ا ل م ئ ة وعشرين يوما ً اختلف العلماء أ ي ض ا في ذلك فقال ا ل ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم لا تكون لا يكون نفخ الروح إ ل ا بعد ا ل أ ر ب ع ة أ ش ه ر ل أ ن ه قال هنا ثم يرسل إ ل ي ه الملك فينفخ فيه الروح وثم تقتضي التراخي الزمني ولهذا قال ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة واختاره ا ل إ م ا م أ ح م د و ج م ا ع ة أ ن ه ينفخ فيه الروح بعد في ا ل ع ش ر ة ايام التي تل ا ل أ ر ب ع ة أ ش ه ر وقال آ خ ر م ن أهل العلم انه ل ل ع م إ ينفخ فيه الروح بعد تمام أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة لروايات ا ل رويت عن ا ل ص ح ا ب ة في ذلك وقال آ خ ر و ن إ ن نفخ الروح هنا علق أ و جعل مقترنا به الكتاب فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم يرسل إ ل ي ه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات فجعل ا ل أ م ر ب أ ر ب ع كلمات مع نفس الروح ونعلم ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر أ ن ا ل ك ت ا ب ة ك ت ا ب ة هذه الكلمات كانت قبل ذلك و أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض بل تتفق ل أ ن الحق لا يعارض الحق وكلها يصدق بعضها بعضا فلهذا قالوا هذا بناء على ا ل أ غ ل ب وقد تنفخ الروح وتوجد ا ل ح ر ك ة قبل ذلك ل أ ن ه ا هنا قرن نفخ الروح ب ا ل ك ت ا ب ة والكتابه دلت أ ح ا د ي ث على سبقها فمعنى ذلك أ ن ه يمكن أ ن يكون نفخ الروح في أ ث ن ا ء ا ل م ئ ة وعشرين يوما هل تكون ا ل ك ت ا ب ة بعد نصف الروح هذا الحديث ليس فيه ب ل ا ل ة و إ ن م ا فيه ترتب ا ل ك ت ا ب ة على الروح بالواو فقال ثم يرسل إ ل ي ه الملك فيؤمر بنصف الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات والواو لا تقتضي ترتيبا و إ ن م ا تقتضي اشتراكا ومعنى ذ لم ك أنه قد ق د ي ت تكتمل ق د م ا ل ا ب ة وقد ق د ي ت نفخ ا ر والأظهر و ح ت ق د ماده ل على الروح ك كما ت ا ب ة نفخ ل ل ت ع ي ا مادة حديث كثير تكتمل لم هذا الدرس بعد والتتمه على الشريط التالي مع تحيات م ؤ س س ة ط ي ب ة ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي بالرياض